وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة وجنّة عرض السماوات والأرض عدّت للمتقين الذين يُنقّون في الصّلاة والضّواف الكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلوا أنفسهم ذكروا الله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 وهدى وموعظة للمتقين ولا وَلَا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مسكم قرحو فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْيَوْمُ نُدَاعِلُ وَأَبْنَى النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّقِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ